الوحدة الثانية الدرس الثاني أقاربي واحد استمع إلى العبارة وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور عم عم خال خالة حفيد حفيد يزور يحكي